Ya hilwa bala, waligaram gayer hala. Bala ya hilwa bala, waligaram Yumşaktık, hafiftık, يا نور ابو غيرو حنانك برتا وعليك هلالك في زمانك برتا وعليك في زمانك انت حياة روحي وقلبي احبك لكن إذن بي أنت حياة روحي وقلبي أحبك لكن إذن بي لابد قلبك يعلمي أداوي محبك بيشولك لابد قلبك يعلمي أداوي محبك بيشولك مالك يا خلوة مالك ولغار غير حالك مالك يا خلوة مالك ولغار غير حالك وتر Kader, fakat bu kader, bana mualek, bu